خ و السنادي ن إن وأحباب شاء ا ل ه ن ع معكم د ا ل س على الناس ل شاشة قناة ا م بالذات ر ك ة و أ أ س الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة دعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته وجل على ولي جنته عز أجمعين مع وأن وفي أن إنه فيكم في سيد في ل ك و ل عليه السنادي ل ق ا حياء ا ا د ر ب ذ احترم أ ق د م إ ي ه ل إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي و أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي فاعدت فكر ا ل س ن ة اللي فاتت إ ح ن ا الفقرين الحمد لله مع برنامج يوسف ا ل أ ح ل ا م اللي أ ح م د ربنا و بشكر فضل ه علي وعلى المسلمين ج م ي ع ا ل م ط ل ع ب ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة ل ل ح م د لله اللي كنت أ ت م ن ا ه ا فلما عشت مع ق ص ة سيدنا يوسف عليه السلام شفنا و ديل حلم و التواضع و العفو و التسامح من سيدنا يوسف لدرجه اننا حسيت بدون مبالغه ة نحن عايشين في كوكب تاني قلت طب وظها ف ك ر ة طب ما دمنا حاسين ن عايشين نعيش تاني ما تيجوا ا في كوكب ل ن ة د في ب ر اننا م ج و س م ي ه كوكب ا ي نطلع عن ل اللي ك ك و ب احنا عايشين في ه دوت ا ل كوكب اللي, اللي مليان كده ورياء كده تاني مليان وحلم ورحمة مع اجمل يعني صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وإخلاص وليل نطلع جبيل واخلاق علشان نعيش في ونتعايش ووفاء صفات عن صدق كده ورفق كوكب كوكب تاني طبعا مش بتاع محمود المصري ربنا يجمعنا و ي ا ك م يارب العالمين يعني في الفردوس الاعلى التي فيها ما لا عين ن رقت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنعيش كل يوم في كل كوكب وهنتعايش في هذا الكوكب ونشوف سكان الكوكب ونحبهم ويحبونا ونقرب منهم ويقربوا مننا ونعرف هم ما سكنوا ليه في الكوكب د و ت وهنحاول في كل حلقه ان شاء الله ان احنا نحجز قصر لينا في كل كوكب ان شاء الله علشان في ا ل ن ه ا ي ة تلاقي في ا ل ن ه ا ي ة ليك ثلاثين قصر في ثلاثين كوكب تعيش وتتمتع في كل كوكب ويعني بيقوله بيقول من جاور ويكفاء زي السعيد يسعد علينا حديث النبي عليه من بطل المثل صلى صلى الله عليه وسلم لمالك رجلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم كماً جاء أهر عيون عن سو000 سب أن ف قال له رسول الله يا ما ت ل س اعددت ة قال النبي الله وماذا له صلى عليه وسلم أ ت لها؟ قال ما أ ع لها كثير ص ل ا ة ولا صيام غير أ ن ي أ ح ب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم أ ن ت مع من أحبت؟ أنس يقول ف م ا ف ر ح ن ا ب ع د الإسلام ب ش ي الحديث ء مثل لماذا يا قال فأنا أحب رسول الله فرحنا فأنا أحب أنس؟ بهذا يا صلى ا ل ل عليه ه و آ ل وسلم لم أعمل بمثل ل ه معهم وأحب وعمر وأرجو وأرجو وإن م أبا أن أحشر أ بكر ا ع ي وحبيبي الكعبة ا ل بنحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ل و ع الصالحين أعمالين بمثل وحبيبي تعالوا ن ب د أ أ و ل ر ح ل ة تعالوا نركب س ف ي ن ة الفضاء عشان نوصل لكوكب ا ن ي الله أ ك ب ر كله يربط الحزام ويمشي ونعيش بقى مع ا ل س ف ي ن ة دي عشان ل نوصل للكوكب ا ل ت ا ن ي بدأنا على الفضاء. خد بالك خد نطلع للفضاء ن ت ز وناخد د و معانا ن زاد ومش ه ن س ى ز د الاخرة و ت زاد و د ف ز ا التقوى بدأت السماوات بتسبح و ا ل ل ج و م بتسبح لإن ربنا قال ربنا و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهونا ن تسبحان ا ص ل الأول لكوكب يا ت ك و ك ب إ ي ه إيه أخيل جميل كوكب كوكب الصدق الله كوكب كوكب قوي قوي ن ح ن نصلع من ا ل اللي ل ك ك كتب كتير و ب ا فيه ي م ن كتب وعافيكم لكوكب جديد كل ربنا عافينا ونصلع جديد صدق مفيهوش حد بيكذب ابدا مفيش حد فيهم بيكذب على الله مفيش حد بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش بيكذب على خلق الله جميل اوي تعالوا نشوف سكان الكوكب ونتعرف عليهم ونقرب اكتر واكتر ونتعرف وزي ما قلنا في اول الدرس من جاور السعيد يسعد شايفين في اول الكوكب كده قصر منير ومضيء وجميل جدا يا ف ر ه ده قصر مين يا خبر ر ب ي ض قصر انس بن النضر اه ع ا ر ي ن مين انس بن النضر طبعا عارفين من انس بن نضر طبعا عارفين هو ليه ا س ك ن في الكوكب ده طب ايه ر أ ي ك م ما تيجي نتعرف عليه ونسلم عليه ونشوفه هو اللي يحكيلنا قصته بنفسه دخلنا على انس بن نضر سلمنا عليه ورد علينا واستقبلنا احسن استقبال طبعا كل ده احنا بنحلم مع بعض لاحسن حد يقول الشيخ بيسرح بينا يعني فالمهم وصلنا انس بن نضر سلمنا عليه وسلم علينا وقربنا منه وقرب مننا و ب د أ ن ا نحكيله و ن ح ك ي ل ن ا و س ا ل ن ا يا سيدنا انس هو ايه السبب انك ربنا اكرمك باصر في الكوكب الجميل دا طرى ممكن تحكي وتحكي لنا للناس هيحكي أنس النضر إن هو ابن والحديث شديد فجأة انك لو اشهدتني مشهدا اخر وفي ا ل و ا ي ة لان اشهدني الله مشهدا اخر ليري ا الله مني ما اصنع واذا بأنس هذا الوعد وجل وسجأة بانس ابن هذا يعد لله عز وجل ت ت أ يدخل ب ع ه ا بعدها بسنة غزو أحد غزوة ي أ ن س بن لطب يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم ي ي ع ن يعرفوه بعد الغزو ل أ ن ه م وجدوه به بضع وثمانون ضربه ما بين ضربة بسيف ورميات م برمش سماوي ملائكي على يد جبريل عليه السلام ينزل بقول الله عز من المؤمنين ما فمنهم وطعنات قول وجل عز على فنزل ينزل منفض نحبة الله احتفال جبريل عليه الله عهدوا الله في يد صدقوا ينتظر م ا بدلوا تبديلا ل ل ه شوفت الاحتفال الجميل ده خ ب بالك في روايه ة اخرى ن ي جميله ان انس بن النضر قابل سعد بن معاذ لما شاع تقتل جالسة ل خبر ان ل ماذا س ع و النبي قد قتل فما تصنعون ب ا ل ح ي ا ة من بعد رسول الله كلام فيه تناقض انت لما انتم ا ل ح ذ ن ي ن ان النبي ق ت ل طيب ما تقوموا ب ق تقتلوا وتموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم أ خ ذ السيف وانطلق وقال اللهم إ ن ي أ ع ت ذ ر إ ل ي ك مما صنع هؤلاء يعني ا ل ص ح ا ب ة و أ ب ر أ إ ل ي ك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم بتجري سعد بن وقال له أنس بن النضر يا سعد ريح الجنة والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد ويدخل والناس بتجري من أرض الجهاد وأنس بن النضر هو الوحيد فرقياه النظر ريح ريح أرض النظر يجري أرض يا إني اللي معاذ وقال الجنة والله الجنة والناس الجهاد وراء له وهل أنس بن بن بن وأنس هو ريحة جبه بيجري الجنة فنزل قول الله عز من المؤمنين عز قول الله جل رجال ص ده ق و ا ما ع د انس الله عليه ف م ه ومنهم م مرقضة ما ينتظر وما نحبة ينتظر ن يبدلوا تبديلا بن ا ل نضر ده دوت دوت الصدق ده شفناه جنب جنبه الله الله صاحب قصر صار اول المكان الكوكب الجميل يا اللي ساكن النظر؟ اللي الاصر اللي يا خبا اكبر؟ الله بن جحش طب وإن اللي جابه جحش جحش؟ كوكب جنب بن ربيت عبد بن عبد بن طب وإن كوكب الصدق؟ في في في في مين أنس مين متشعلك د فعبد الله بن جحش قال له يا سعد ما نحن يا ح دوب داخلين دلوقتي نجاهد فايه وعد رايك تيجي كل واحد لغزه فينا يتمنى امنيه قال له ا تفضل انت الاول يا سعد قال له حاطط فوئي ا ل د ا و قاصر قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن ت ل ق ن ي اليوم رجلا شديدا حرض د قوي جدا شديدا ب أ س أ ق ا ت ل ه فيك ف أ ق ت ل ه ثم أ خ ذ السلبه ثم اقتل الثاني والثالث يعني ما شاء الله تجد أ ح ا س ي س ه عاليه جدا في الحديث دا ب ي ق و ل ايه ويقول أ م ا أ ن ا فاللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تلقيني اليوم رجلا شديدا ح ر ض ه ش د ي د ا ب أ س ه أ ق ا ت ل ه فيك و م ش ت ا لك مش قادر اصبر مش قادر استنى اقتل واحد واثنين و ث ل ا ث ة ا ع ه ن ا مشتاق ل ل ق ا ء ك يا رب من أ ح ب لقاء الله أحب الله لقاءه فقال أ ق ا ت ل ه فيك سيقتلني خد بالك ثم لا يمر ك بذلك ت لقيتك ف انفي ويفقع فاذا ي يجدع ويقطع اذني ويفقع عيني ويبقر بطني ي بل و القيامة فيما كان قلت لي في مكان ذلك عبدالله اقول من اجلك فتقول صدق من م سعد ا بن ابي و ق ا س على عبد الله بن جحش بعد منتهت غزه احد فيجد عبد الله بن جحش بنفس جحش ب ن ا ل ه ي ئ ة التي تمناها قد فقئت وبقرت وقتعت وقتل فقال صدق الله فصدقه وجدع وعنده انف عين عنه بطن اذن رضي الله الله الله د هذا ل ك ده الرجل ل ي جان ب آنس بن نادر رضي وارضان فجئنا بقصر ت ورث عليه اسم لان م حديثه عارف اسمه لكن حكمه لكن هو ع ر ف سبحانه وتعالى هذا الرجل ورد الرجل عند النسائي بسندا صحيح ان النبي ما عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غ ز و ة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم ك ث ي ر ة جدا جدا ووزعها على ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وارضاهم وزع الغنائم كان ف ي واحد ن من, الصحابة رجل من العرب كان يعني مكان من غنائم الصحابة العرب مسافر وبعدها اتأخر فلما الصحابة رجل لقى بيرقول في خيبر النبي ساب كده الحاجات حفظك غنائم خيبر. فنظر عليها وقالم سبحان الله. والله ما النبي على هذا. ورح ورايح وآله وسلم و ما اتبعت النبي هذا ماخد الغناب الله على للنبي صلى عليه معه قال له والله يا رسول الله ما على ه ذ اتبعتك أ ن الا ما اتبعتكش عشان شوية سيوف و ف و و س أ غ ن م وشوية والله ابل أنا ل على ظ ي في م معاك حاجة حيات ديات له النبي ل ص ان ل ل عليه وسلم فعل ه ع ما ت ت ب ي ق ارمى ل ل ل و ا ها هنا و أ ش ا ر إ ل ى حلقه فقال له النبي صلى الله صلى عليه وسلم و حط ا ل ق ع د ة لي ولنا ي قال ان تصدق وقال ان ت خ ي ل لو قابلت حضرتك و ا ح د و ي ق و ل لك ي الله س ا م ي فلسطين س فروح وانضرب رصاصة ن ا ف يصدق نفس المكان ده وإذا يدخل في فلسطين وينضرب رصاصة في واذا يدخل ده به ر ا المكان اما ص ة في نفس كان ذلك ل ل على ي ان ده انسان فعلا صادق وده الغزوة وانضرب فدخل اللي حصل فدخل الغزو بسهم في فدخلوا به على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال النبي متعجبا أ ه و هو هو ذا الذي قال لي ما اتبعتك إ ل ا على ان أ ر م ى ههنا قالوا أ ج ل يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم اخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد شهد شهيدا ويشهد اتحرقتش له الله عليه بانه انه مجاهدا وانه له الله عليه وآله صادق قد صادق صادق النبي صلى وسلم قتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك الفترة ان انت تكون صادق مع ربنا ان انت تكون في أصول مع مع لست همتك ما خرج ولكن يجب ان انت ت ك و ن صادق مع ن ف س ك ومع ا ل ن ا س م ح ت ا ج ي ن ان احنا ن ص د ق و ن ك و ن ف ع ل ان ه ل صدق و ن ك و ن م س م ي ن بحقه ويقولون ي ت ع ا ل ا ا نشوف ا الرابع ص ر ل ا ح د م ان ل ت ا ب ع ي ا س م هناك عبدالقادر ا عبد ا ل ل ج ي ع ب د ل الجيلاني ق ا د ر ا ن م و ق ف ج م ي ل و ي ق و ه و ك ان ل س ه ل ا م ما صغير ك ا نفسي ش كبر ع يعني ن كان ي امه ه و حاب ي ر و ح ل ب ا ل ل ع و ن ان هناك راح تميديها ل ب ع ي نفسي ويقولون ث ل ان تجيب مثلا هناك نفسي المهم قالت له لا تخرج إ الا في ف صحبة ق ا ة ا في ر إلا و ن معك إيه قافلة تخرج معاه فإذا به يخرج في صحبه قافلة قافله ي ا عصابة من اللصوص لما العصابة تلعب عليهم من معهم من الجيلاني أرضون خادوا واحد فتعجب اللي فليه له حسيبه كل سأل عبدالقادر دينار غلام غلام مثلا امرح ا من رئيس يدي على ل ل ص و فقال له اين غلام ع م ا هي معه اربعون قالها هي ورحمه الله لها اربعين د ي ن ا ر فتعجب رئيس اللصوص فقال له ما الذي حملك على الصدق فقال لقد عاهدت أ م ي على ان أ ك و ن صادقا فانا أ ن أخشى أ أن أنقض أمي عهدي مع أمي رئيس فبكى ل و و ق اخشى ل الله سبحان أنت ت أن تنقض ان ل ع مع ه د أمك أ و انقض لا أخشى أ أ ن ا ل عهدي مع ر ب والله قد طبت إلى الله عز وجل ورد الله ا إلى على ل قد يديك طبت عز أ مع و ا ل ج م ي ه امي إلى أهل القافلة ث جاء الرسول وقال ل ئ س رئيس الرسول العصابة قالوا رئيسنا قد كنت رئيسنا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 الكوكب ا ا خ ي د في ه قصور ج م ي ل ة جدا لفتت نظرنا ومش هنقدر نذكر ح نحن ن نم ن أو نحن يعني كل القصور ا ل م و ج و د ة في ق ص ر ده لكن كان في ه قصر ع ل ى ربه علي ا ة وكان أ ج م ل قصر و أ ب ه ى قصر لا يمكن ما لا يخطر على قلب بشر ما نستطيع ان احنا نوصفه ابدا ل ل وسلم اللي كفار كانوا بيقولوا عنه في الجاهلية قبل الإسلام إنه ص انه د ق ا ل أ م ي صلى ل ل ا عليه وسلم ا ل ل ل ي في كما ا ورد ص ح ح ي ي ن ل م ا ه ر ق ل ملك الامين ر و م سأل أ ب سفيان رضي الله عنه وكان رضي قبل ا س كاللسة ساعتها ل م ك مشركا النبي فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة يأمركم والصدق و ا ل ع فيشهد ا ف ف والصلة أ ب و سفيان للنبي ب أ ن ه كان ي أ م ر بالصدق صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله صدقين كان كان الله لمن في ونقفج يرجو واليوم كثيرا محتاجين أسوة حسنة الآخر نتأثى بالنبي تعالوا تعالوا بعض نشوف حبيبك عليه صلى الله وما س ل يقول عليكم ب ل الصدق ص د ق فإن يزال ه د الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إ ي ا ك م والكذب ف إ ن الكذب يهدي, يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ع على تعق د الحديث احمد ست حاجات مستد اسدند مستد ا الله الثاني الخافixe ضها اضمنو المحاجات اضمنو الجأنة ايه رائ اضمن حاجاتي اضمنو يا جزهاجات اضمن اضمنو ستاصه اضمن limpص صفحнего ستصح بيقول بتلكم ولي لك بيقول لي حبيبك janganرح بini ي خيججججن ست لما تكلموا خليكم صادقين صادق. قال كما عنده أ ب داود ب ا قال أنا زعين يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو كان بيامضح ما يعني من الناس مثلا راح اللي اللي بالك الناس الكلام د ده ر ترك كثير شريط ومرة حسن حتى وسط زعين يعني لمن وإن يعني من نوكت نوكت يعني نوكت بيقوله يقول لو طلع لك يتعمل على كل شعب ببيت في يكذبش بيضحك فيعض تم خب وهو هو كده والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا صادقا ب أ ب ي هو أمي عليه صلى الله وامي س ل م طيب ي طارى الفرصة أفلت احنا تأفلت لسه س ع ن من شوية في ق صلى ة أناس ابن ا ل المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله ه عهدوا فمنهم من ما صدقوا علي ق ض نحدى الله أكبر تأفلش أنا وكلنا البن بننتظر ينتظر ما شاء الله أنا وانت وانت وكلنا نكون مع الصادقين ومنهم من إن وإنت وإنت م نكون عليه ا ص ا د ق ن ن و م م من ينتظر و م ا ب د ل و أخوة وحبيبي يطار يطار لو ا تبديلا يا طارى الجنة تحجز في قصر قصر اصر ل ع في الصدق ى على انه ولا ولا ثلاث تحجز قصر قدك قولك و بل شقة ضعف ولا قوضين ولا شقة ي حتى ن يعني, يعني ان شاء الله أرجو من الله سبحانه ان ي شليد مش ولا خالص الله الله رحدة واحد قوضة ارجو تحجز شاء تعالى كل ي يبقى له في الصدق. وزي أوعي تفتكر في اللي فيه كتير ن ان نهزكم انا ان ا الصدق ما اوعى الكوكب اسماء الصحابة الصخط لا جدا كوكب بس الصحابة قصر قلت له لك كل الله ده ذكرتهم ده تفتكر شاء في كوكب الصدق وكل التابعين ا ل أ ف ا ض ل اللي اتابعوا الصحابه ايضا ف ك اللي يصدق مع ربنا في كوكب الصدق إيه ح ي ا ل ه ا ت ق س ي م ي ن ف ي نوع أو ه ا تقسيمه ة ل ي الصدق مع الله ان انت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون فعلا صادق ان انت تخلص النيه لله ان انت اي عمل تعمله يبقى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ان انت لما توعد ربنا في شيء سبحانه وتعالى تقول يا رب انا ان شاء الله يا رب هعمل كذا هصلي من دلوقتي ان شاء الله يا رب هصوم رمضان واخلص ا ل ن ي ة لله ان شاء الله هختم القران اصدق مع ربنا إ ن تصدق الله يصدق افتح بس باب الصدق واشوف الخيرات اللي جايلك من ربنا سبحانه ت ع ا ل ى الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي أبداً. يوم ما تتكلم وتحدث عن النبي لا تحدث الا بحديث. انت عارف النبي قاله قالك ما ابدا ما انت هارت عن علي متعمدا يوم بحديث نبي وتحدث من تكذبش تحدث كذب من فلي ي ت ب و مقعده من فيه النار اوعى وثالث نوع الصدق مع الناس. لكن فيه ترتيب تاني انواع و ترتيب ت ا الصدق اللي الصدق هو في القول ايه الصدق في القول ان لما لساني ما يطلعش الا الصدق هذا معنا ان لما كلمة لازم ايه يعني كده اغمسها في يطلعش مجيش يعني ايه كد بقى وبعدين تسميين يقولك دي ابريل ودي ماي ودي ديسمبر ديك اخويا كده تكلم كل تكلم كلمة الكتب لأ المسلم صادق وحد بقى انواع ما كتبة كتبة كتبة بخطة حبيبي ف يقول كل أيام عمره. علي ودهه سمت الصدق الله يقول عليه بن ابي المسلم طالب والله ي ل لو ل ه نادى مناد من السماء النص، ان ل الكذب حلال ما كذبت ابدا يقول ل ل والله ما كذبت أبدا منذ أن عرفت ان الكذب يشين اهله ل ل في حياتي أبدا ك ل الله ا ا النوع الثاني من الصدق. الصدق في النية والإرادة. ده بيرجع ل ل اكبر يعني أنا قلت الصدق في في قال صلى الله كما وسلم تستعيحين من به العجيب من يوم نار القيامة ثلاث يا إخواني وأحباب إ ن ا ل ث ل ا ث ة دول ت من أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي أعجب من الأمة من خواصنا هذه الأمة. والمجاهد والمتصدق دولت أول أول أبو وأبو وفرعون وأقبر خواص دولت كانوا بيسجلوا دولت كانوا بيظهروا وقلوبهم الأمة الأمة قارئ القرآن سبحان الله نار نار بلاه لا لا لا ثلاثة الأمة الثلاثة بدينا ربنا الثلاثة للناس حاجة, حاجة كل مثل جهل لهب تخيل ليه لأن لأن يعني دي في أعجب تصعر تصعر بهم بهم من من من مش من من ده ده هذه إنه يتقال الله أكبر على أكبر ص ويقر ت ه ج م ل والناس أثنت عليه وخد المتح اللي هو عايزه لكن النية لله ل كروان مكانش بغرر وخد وخد هو هو فيوم عايزه ا نصيبه أثنت فيقول ف جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم يقول يا رب تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك يعني من أعلم يا القرآن وعلا الملئك أذلك كذبت يعني بتلك يقول فيقوله جل وعلا هو أعلم يقوله كذبت وتقول وقرأت وأقرأته كذبت رب فيك هو فيقول جل وعلا إ ن ك ما تعلمت العلم وعلمته و ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن وأقرأت إ ل ا ليقال قارئ وقد قيل ح ت حظك ف ي أ م ر الله الملائكه فتلقيه على وجيه في نار جهنم م ثم بعد ذلك بالمجاهد يؤتى ويؤتى ويسأل هو عز لم يكذبه في أصل هو والتاني بالمتصدق بعد ذلك المولى لكن بيكذبهم العمل فعلا في قرأ قرآن وأنصق يربنا اللية مكادش م خ ل ص ة لله سبحانه وتعالى ولذلك حبيبك ما ت ص ل ى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيعلم ا ل أ م ة بقى كلها إ ز ا ي نصدق ح ن ن في النيه والاراده م أكون صادق مع ربنا. يقوله وسلم صلى الله كما ن ا ل ل ن ب ي بسنة لأربعة أربع الناس دين صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر أربعة نوع من صحيح رجل آ ت ا ه الله مانا و علما ف ه ولم يعرف ل ه فيه حقه ويصطر ح به ة فهذا المنازف ا ا بأعلى ل ن و ياته يقول صلى ل ل عليه وسلم ورجل ه آ ا الله ل ع مالا و م م يؤتيه ا الله يقول عليه وسلم صلى فهو صادق النيه ة الله الله يقول الله وسلم ف الله سواء وهذا هذا بعمري ب ي ن ت الحديث الثاني عليه حديث ان والسلام م النبي صلى الله, الله عليه على وسلم قال لئن الله الآخر أشهدني مشهد ليرى ا ان الله مني ما أ ص ن ع دخل و ا ط ح حتت ا ك ث ر من ثمانين ضربة, ضربه في جسمه لأنه ب يا مع ربنا. 89 ضربة جماعه ل ح ن ا المسلمين يجاهد في سبيل الله وتعالى شفنا عبد الله بن جحش اللي ة و يا لها بفضل الله سبحانه وتعالى شفنا ر ج ل ب ت ا ع ان تصدق ا ل ل ه ي ص صدق د ق إزاي مع ر ب سبحانه ن ا فتدقاه الله تعالى. اخوي و حان ب ب ي ي ح وقت الرحيل ه ن ب د أ نرحل من الكوكب د و ت ونمشي ونركب سفينه الفضاء مرة ثانية عشان نرجع م ر ة ت ا ن ي ة لكوكب الارض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 أبوس أ إيدك ص قال مع ن الناس بالله عليك نفسنا ربنا يكرمنا ونكون الصادقين ب أبوس بالله ي إيدك عليك أصدق قال مع مع فعلا جل وعلا يا أيها الذين الصادقين يوم ينفع الصادقين يجمعني وأياكم في تجري وخالدين فيها أمنوا اتقوا الله وكونوا مع قال جل وعلا هذا يوم ينفع لهم جنات الله ربنا وأياكم في الفردوس الأعلى لهم جنات تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنه مرض ذلك الفوز العظيم صدقهم لهم لهم عنه جل ذلك من مع مرض رضي سبحان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يا الله اين نعم دي كلها ذلك الفوز العظيم طبعا ذلك الفوز العظيم هذا يوم ي ن ف ع الصادقين صدقهم هو ده اللي ينفعك اما التانيين كذبوا على اللي الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ربنا عافينا عافيكم اما اهل ل ص د قال م ش ا ا ء ل ه وششهم منورة ا ل ل ليه لانهم ه اكبر ص د ق و ا م ع ر ب ن ا ما تتبوهش عاشوا ع ل ى الصدق في كل ل ح ظ ة عايز عايزك تعيش مع الصدق بلسانك باحوالك بنيتك بعزمك بحياتك كلها صدقني اسعد ل ح ظ ة تعيشها في, في عمرك يوم ما تنام وانت بتحترم نفسك وانت حاسس ان انت انسان صادق وانت حاسس ان انت مبتخدعش ا حد ولا بتكذب ع ل ى حد ولا ب ت ظ ل م حد و ل ا ب ت ر أ ي حد يوم تعيش وانت حاسس ان انت انسان موصول بربك سبحانه وتعالى انسان صادق مع ربك سبحانه وتعالى ان تصدق الله يصدق والله لو صدقت مع ربنا المولى عز جل عليك من انواره ورحمته وعلومه جل وعلا هتشاء تلاقي حاجات لا تخطر على قلب بشر هتلاقي فتوحات لا تخطر على قلب بشر عشان كده النبع السلام قال ان تصدق الله جل عليك وعلومه جل على قلب على قلب من ورحمته عز سيفيض يصدق كده تخطر بشر تخطر تصدق بشر بالله عليك اوعي تنسى احنا كنا ا ل ك ن ا ل ل د ي في كوكب الصدق اعتبر نفسك لسه لم تفارق كوكب الصدق ا ع ظ بص علي ا ل أ ص و ل حولك ا ي ده أ ص ر النبي صلى الله عليه وسلم ده أ ص ر انس بن النضر ده قصر عبد الله بن جحش ده أ ص ر عبد ا ل ق ا د ر ا ل ج ي ل ا ن ي ده أ ص ر فلان ده أ ص ر فلان ربنا يجمعنا و ي ا ك م في قصور ا ل ج ن ة ان شاء الله س ب ح استعد ن أن أنت ك وبحمدك اللهم لا إلا إله أشهد غ ف ر ك إليك وأتوه ل نبينا معنا ل ي يا الله و كل قلبك ب ا ل أ م ا ن كوكب ا ل أ ر ض زمانا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد لا لو جي د ا ن ي انت كل هموم حياتك يلا نروح لك و ك ف ا ن ي